وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ فَأَخْرَجَ بِهِ الظَّعَرَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ الكآةُ الله الدّاء عليكَ بالِالحّ فَذ أي خدي فٍ دعدَ اللهه وَآيات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 بعد الله افلا تذكرون وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا وما وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم انهم الا يظن وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا إِلَّا أَن قُلُوا أَتُؤْتُونَ آبَاءَنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فيه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 ن وَ مَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُم سَيَأْتِي مَا عَمِلُوا وَخَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَسْأكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ من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 カラ Wamo ozi